تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعذر ركبنا واصطأرت للركام إن تضاء لحلمنا أو تناثر في الزحام ليلنا او تمادى في الظلام او تعثر ركبنا واستأرتى للركام انتضاء لحلمنا او تناثر في الزحام عندها نوعي الجباه عزمنا انتم مدى للعلى نسعى جميعا نحن صناع الحياة عندها نعلي الجبار عزمنا أنتم مدى للعلى نسعى جميعا نحن صناع الحياة لن تحاصرنا الأموم فقرنا لا لن يدوم انزرعنا والتجرع صنعنا جهلنا الهموم فقرنا لا لن يدوم ان زرعنا والتجرنا صنعنا ما نروم جهلنا انتلقينا العلوم عندها نوع الجبال عزمنا أنتم مدى للعلى نسعى جميعا نحن صناع الحياة عندها نوع الجبال عزمنا أنتم مدى للعلى نسعى جميعا نحن صناع الحياة أمتي فاستبشري وامسحي دمع اللساء وارسميها بسمة رغم آلام عساء أن يعود الفجر فجرا كي يغادرنا المساء أمتي فاستبشري وامسحي دمع الأسى وارسميها بسمة رغم آلام عسى أن يعود الفجر فجرا كي يغادرنا المساء عندها نعلي عزمنا أنتم مدى للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة عند هانول الجبال عزمنا أنتم مدا للعولاء نسعى جميعا نحن صناع الحياة عند هانول الجبال عزمنا أنتم مدا للعولاء نسعى جميعا نحن صناع الحياة عندها نعلي الجبار عزمنا أنتم مدى للعنى نسعى جميعا نحن صناع الحياة